بلعام ابن باعورام بلعام ابن باعورام هذا رجل كان في بني في إسرائيل قال ابن عباس كان رجلا صالحا علمه الله اسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعظم فكان لا يدعو بدعاء إلا وجيب له من كبار الأولياء فلما أراد موسى وقومه جيد يا أخوان فهذا قال أنه موسى هو الذي كان قائم من شعر قال لا بعد ما توفي موسى لما أرادوا غزو بيت المقدس فتحها يا قوم قومة تقول موسى عارضه القوم، بعد ذلك عاش في التيه أربعين سنة ثم بعد ذلك رجعوا لما أرادوا أن يمروا إذا كان القرية منها بلعام بن بعرها هذا رجل صحيح كانوا قوما مشركين فهم في أثناء مرورهم لا بد أنهم يقاتلونهم فقالوا لبلعام يا بلعام جواه هو يعرفون رجل صحيح مجال الدعوة قالوا يا بلعام أدعو ربك أن يصرف عنا قوم موت قال ولكن أخشى أن يصيبني الله بخالع من عندنا قال ولكن قومك وأهلك وأبناءك أدعو الله أن يصرفهم عنهم قال فوضى لبغلته بالعهد بعثه وأخذ يسير حتى رقيه يريد أن يلقى على أصل جبل الذي معسكر بني إسرائيل الذين كانوا يتبع موسى فيدعو عليه قالوا فكلما مر ببغلته تلكأت بغلته وبركت وهو يقيمها ويضربها والبغلة أنصارف تحاول قالوا طبعاً وفي لين صا حديث عجائب كما قبلك قالوا فلتفتت قالت ويحك يا بلعام البغلة قالت ويحك يا بلعام أما ترى الملائكة ت أما ترى ملائكة الله تهود وجهي ملائكة تحترس على أن تصرفني قال وهو يزعجها إزعاجاً ويضرها حتى تتقدم فتقدم على رأس الجبل صرف يديه وأخذ يدعو قالوا فعطل الله لسانه فعطل الله لسانه ثم جعل الله ثم سلك بدأت سلك وهو لا يدري فجعل يدعو على قومه وهو يظن أنه يدعو على موسى قالوا فابتلاه الله حتى اندلع لسانه خرج لسانه فقال لقومه طبعاً بالإشارة أو بما بأي طريقة من قال يا قوم دعناكم الله <تصفيق> أما أنا هو قال أما أنا فخسرت دنياي وآخرتي لا, لا دنيا ولا آخرة هذا رجل صالح خلا دنيا ولا آخرة ولكن خسر معكم خابون لحمون قال فعليكم بالمكر والخداع. قالوا وكيف هذا؟ قال إن بني إسرائيل تفتينهم النساء، فزينوا نساءكم وابعثوا إليهم بهم يبيعون معهم ويشترون. يا إخوان لهذا يا إخوان لاحظوا ترى هذا الأمر أن بسمة كما قال إنما كانت فتنة إسرائيل بالنساء وستكون فتنة أمة في بها. هذا أمر لا بد من التحرز عنه في أهلينا، في أخواتنا، في أمهاتنا. في بناتنا على التحبوس من من هذا تحجيم الرجال الشرعي الكامل الساتر وكذلك النسل من نحن من أن نتعرض لمواطن الفتن فذهبت النساء متزينات إلى بني إسرائيل كسوق يبيعون ويشتون قال فقام رجل في بني إسرائيل أعجبتهم رأت منهم وكان هذا كبيرا يعني أمير على كتيبة فأخذ امرأة منهم ودخل بها خيمته فزنا بها طبعاً ورعز الأفضلاء محدث فنزلت العقوبة فجعل الطاعون يثري في بني إسرائيل في ميخا ترى هذه عقوبة معصية إذا منستينك فجعل الطاعون يثري في معسكر بني إسرائيل فري في وش المشكلة يعني هذا إذا في أحد مرتقي معصية فقام رجل فيهم يقال له فنحاص ابن العيزا ما هذا فنحاص هذا يعني هذا ما ذكروا ابن عباس يعني تعطيه فنحاص نعم ابن العيزار فبني صار هذه ما كانت اسماء بني صار ما تدري اسماؤهم هذه هم اسماء حتى الان فقام هذا الرجل كان رجلاً ذو في دين الله فأخذ ابن عباس فأخذ رمحاً له من حديد رجع ليبحث طبعاً كان يعني كانوا علاج من بنيان علاج بسيط فدخل الخيمة وإذ الرجل مع المرقى قالوا ثم تشقهم برم بطعنة واحدة خدهم كذا قال شوف إخوان رصد كذا قالوا فاستند بمنفقيه على خصره وهو يحملهم برمحه نعم قال ها كذا ليعلم الله ماذا نفعل بأهل معصيته قالوا فوقف المغازل الطاعون كان في ليلة قالوا فمات منها عشرين ألف وهكذا ما عطلتها يا وشكمها وأثرها على المجتمع المسلم يقوم رجل معصية لكن الشر إذا بهذا جاء في الحديث صحيح يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبر لكن لماذا قالت وفينا المصلحون كان الأمر ها المصلحون غير صالحون الصالحون هو رجل صالح في نفسه أما الموصي فهو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحتسب ويقيم شريعة الله وحدوده. واسمعوا إلى هذه، طبعا هذه قصة على أي أساس؟ طبعا هذا هذا بالعام من بعوراء لاحظوا الكفر الذي صار وصفا له بعد أن كان ولي من أولياء الله يعزه اسمه العظيم. قالوا, قالوا قال العباس ففيه نزل قول الله عز وجل ألم ترى إلى الذي آتيناه آياتنا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 ذلك مثل الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم لعلهم يتذكرون ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم